يوم ترونها تذهل كل م ر ض ع ة عما أ ر ض ع ت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى ا ا س سكارى وما هم ب س ك ا ر ا ولكن عذاب الله شديد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 له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذابا ل ح ر ي ق ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف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 ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس ا ل ع ش ي د إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات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 لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ل م س م ى ثم محلها إ ل ى البيت ا ل ع ت ي ق ولكل أ م ة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م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 والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والبدن ج ع ل ن ا ه لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا ا س م الله عليها صواف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 وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إ ل ا ان يقولوا ربنا الله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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مديا وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خ ا و ي ة على عروشها وبئر م ع ط ل ة وقصر مشيد أ َ ف َ ل َ م ْ يسيروا َِ في ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فتكون َََُ لهم َُْ قلوب ٌُُ يعقلون ََُِْ بها َِ أ َ و ْ اذان ٌَ ي َ س ْ ن َ ع ُ و ن َ بها َِ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 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم